هكذا كان شجاعا عندما أسقط في الخيزي قناعا أمر القوم فجاؤه ولماذا قال نغتال فهو عقل تائن قد فقد اليوم شراعا إنه عقل جنون من يرى ضرب الشريفات شجاعا من يرى ضرب الشريفات هكذا كان شجاعا عندما اسقط في القيزي قناعا أمر القوم الفجاء ولماذا قال نقتال الوداع فهو عقل كسفين تائذٍ قد فقد اليوم شراعاً إنه عاقل جنونٍ من يرى ضرب الشريفات شجاعة من يرى ضرب الشريفات شجاعة قفضة ثوى تسحق الفجار قف ذاك تسحب الدرعا ها كان شجاعا عندما اسقط في الخزي قناع امر القوم ما ولماذا قال القال الوداع فهو عاقل كسفين تائهم قد فقد الله شراعه إنه عاقل جنون من يرى ضرب الشريفات الشجرة من يرى ضرب الشريفات كذا كان شجاعا عندما أسقط في خزي قناعا أمر الخام فجاء ولماذا قال الأمر الوداع فهو عقل كسفينة قد فقد يوم شراعا إنه عاقل جنون من يرى ضرب الشريفة دي شجاعة من يرى ضرب الشريفة دي شجاعة قبضة الثوار تسحق الفجار جاءت بنا نار راجمه وصوبت ترانا لمرئه مسالمه قلب جوي شالله جاءت بنا نار راجمه وصوا بنت نيران غنا لمراهتين وتعلم وحان جمان مسرتان بالقعد فايت الناقمه صارت بضار ابتدت على ابن فاطمه ويا زمانا الغدر قاد عادت وحوش آثمة في كل بيت أصبحت إلى النساء الآطمة تنقل نماء النساء أولا تخاف كيف ناقمة تمردت على الرداة ثوريتان مقاومة أين المجالس التي تحكي عن الحقوق أم إنها قد أصبحت صخرا على الطريق أم إنها قد أخرست إلا عن النعيق إذ باركت ضرب النساء من يد الفسوق أليس عار أن يكون ذنب والجريرة بأنها تخرج في سلمية المسيرة أليس عار أن يكون ذنب والجريرة بأنها تخرج في سلمية المسيرة ويا سياطا أوجعت أضالعا عفيرة أليس عيب أن تبات مرأة أسيرة أليس عيب أن تبات مرأة أسيرة أين المجالس التي تحكي عن الحقوق أم إنها قد أصبحت صفراً على الطريق أم إنها قد أخرست الله عن النعيق إذ باركت ضرب النساء من يد الفسوق أليس عار أن يكون الذنب والجريرة بأنها تخرج في سلمية مسيرة ويا سياطا أوجعت أضالعا عفيرة أليس عيب أن تبات مرأة أسيرة أليس عيب أن تبات أمرأة تلك الجيوش الضائمة جاءت بنا الراجمة وصوبت إيرانها لمرأة مسالمة وهاجمت نسيرتان فاضي فاضمه ناقمه صارت بضار انتعدي على بناء على بناء في فاطمه يا زمان عاد الوحوش شقات لما بكل باي اصبح للنساء الا طما هي هات من لبديه حد الى النساء لا طمعه لكننا ما نسى على الردى ثوريتان مقاومه السلطه التي تحكي عن الحقوق ام انها قد اصبحت صخرا على طريقي اين المجالس التي تحكي عن الحقوق ام انها قد اصبحت صخرا على طريقي ام انها قد اخرست الا عن النعيق ام انها قد اخرست الا عن النعيق البركات ضربا النساء ام يد الفسوقي البركة ضرب النساء من يد الفسوقي أليس عار أن يكون الذنب والجريرة بأنها تخرج في دمية المسيرة أليس عار أن يكون الذنب والجريرة بأنها تخرج في دمية المسيرة ويا سياطا أوجعت عن عفيرة أليس عيب أن تبات مرأة أسيرة أليس عيب أن تبات مرأة تلك الجيوش الظالمة جاءت بنا الراجمة وصومت برعنها لمرأتين مزالمة وهاجمت مسيرتين قاد فايت ناقمة صارت في دار بنت على بنات فاطمة ويا زمان الغدر قاد عدت وحوش وآثمة بكل بايت كن أصبحت لنساء لاطمة لكن ما Saula taqafuka fanaqima lakin namal Saula taqafuka fanaqima tamarradt ala rada tamarradt ala لكن نساء اولى تقفك لكن نساء اولى تقفك بلات في مر تمردت على الردى تمردت على الردى ثوريه مقاومه علّمنا الصبر يا زغرى